Oh Nézzem, hogy milyen szép Harmony can get a missing league. Well شهدوا عني ده حبيبي مرضي واليدي حبيبي وكي عمروني فيه جابني بلازما على القيامي دي جابني أكاد وحمقني فيه شوفوا الشيريان كي خرضوني فيه هو منامي منامور ديالي هو حبيبي بيبي وحيد والدي راني وغي نحمق لي علي. من غير أمي مسول لي كتفي من جعل الناس وكان غير علي, علي. وقعد سحبتي كي عمرو لي فيه باع جرياني كي خلدوني فيه الجمل يا كذوه حمقني فيه الجبن بلاز ما يعلق هذي شهدوا عليه شهدوا عليه Szervédő Ale!